بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء وَلَن تَعْلَمَ عَنْ لَهَا خاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيم والے ساری فیل ولا ہوں مل کے نا مستن پپور نَامَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَمْسِ الْمَعْنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا لَن نُرْبِكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَمْ نَسْتَفِنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ میل تمین کم لمبنی ہُوک جان میلو سنی وتیم نو بتنی سو انكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الهن غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولا جئتك بشيء لِبَهِيكُمْ تَمِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى صَرْفًا فَإِذَا هِيَ سُبَالٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بيضان فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث بالمدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضيل إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا